غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم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 الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قل ها تبرهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون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 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وتوك فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْكُلِ أُمَمٍ فَأُجَمِّ من, مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكْذَبْ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 يوقنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا, إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحابا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 هل تجوزون إلا ما كنتم تعملون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 يستضعف طائفا منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين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 ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لا تبدي به لولا أربطنا على قلبيا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قص فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحضرنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون يكفلونه لكم وهم له ناصعون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن لكن ولكن اكثرهم لا يعلمون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 قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفة يترقب فإذا, فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن رادا يبتش بالذي هو عدو له قال قال موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد, وما تريد أن تكون من المصلحين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 فَتَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى, إحدى بنتي هادين على أن تأجرني ثماني حجج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 منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيام مسايا أن الله رب العالمين. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف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 قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشأ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 وقال موسى ربي أعلم بما جاء أبي الهود من عاده وما تكون وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا من على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع, لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وَأَسْتَكْبَرَهُ وَوَجْنُوْذُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجْنُوْذُهُمْ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَرَضُوا الْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ ويوم القيامة لا ينصرون فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى, وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت وما كنت من الشهيدين، ولكن أنشأنا قرون ستطاول عليهم العمر، وما كنت ثانيًا في أهل مدينت تتلوا عليهم، تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُمْ مَّا آتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع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 وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هم الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتَلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَاءِكَ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 سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحبب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات فمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت مع بط ب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 حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا, إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفما مو عدناه عدا حسنا فهو ولاقيه فهو ولاقيه كمن متاعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول وإين شركاء الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجبوا لهم فلم يستجبوا لهم، رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فلهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى, فعسى أن يكون من المختلفين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 يا افلا تسمعون قل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 فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَذَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ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 وَإِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثلما أتيت قارون إنه, إنه لذو حظ عظيم.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 فما كان له من فيئه ينصرنه من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لما يشاء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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون فلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادا ورب يبعلم من جاء بالهدى ومن هو مبين وما كنت ترجو الكتاب إلا الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخذ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين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 Amin. Alif la. حَاسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَاسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا فَأَمَّا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فأذا فِي في الله جعل فِتْنَةَ فتنة ناتك عذاباً ولا إنجازاً نصر من ربك لا يقول لا يقول كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَلَا يَعْلَمُ الْمَلَائِكَةُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون قالهم وأثقال وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا هو وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفيا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون, لا يملكون لكم نزقا فابتغوا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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضه ويلعن, ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناص فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُم جملة تأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم فصدهم عن, فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم سب البينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذ ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا هم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 إن في ذلك لآية للمؤمنين أطن ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر